دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 وَذَالكَذِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدينة. دين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين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 وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤت الزكاه وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه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 وذلك دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينة. دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 دين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة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 وذلك دين القيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينة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 دين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين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 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ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 دين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة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 دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِن بَعْد مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصيْنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ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 وَذَالكَذِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين.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 حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين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 حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 Deen حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 وما يؤتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة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 وَمَا أُمِرُ إلَّا يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ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 وَمَا أُمِرُ إلَّا يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ